Yeah. إلا ما ذكيتم إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم وخشون Quan والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم and mm -hmm. the وعلى الله لِيمِين رَفَعُونَ لَهُمْ سُلْطَانٌ قَطْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ There they are. than the night فَكَانَنَمَا فكأن Oh, ذغول المه و أَص النقَفَين Bye. نبس سن والدروع قصاص فمن تصدق به فهو كفرت له وما فَثَيْنَ عَلَى آثَارِ بَعِيسَ فَمَرُّ يَا مَنْ صَدَّ ولو شاء الله لجعلكم يسارعون فيهم يقولون نقشا Hän الذين. لعنى <تصفيق> down on قَدْ جُنَّ نَارًا فَقُمْ نَعْنُم سَيَأْتِينِي لَكَ وقال المسيح يا بني إسرائيل وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قال Uh الله غفور رحيم، من المسيح بن مرية ما إلا رسول قد خلت من قبله. Well oh, ولا تتبعوا ولا تتبعوا لَبِثَ سَمَاءُ قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن اللَّهُ عليهم أخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشدن أذل وت للذين آمنوا اليهود والذين اشتروك وَلَتَجِدَنَّ أَقَرَبَهُم مَّوَدَّةً that <laughs> mm -hmm. واتقوا <تصفيق> الله الذي يَحْكُمْ yeah. بِهِ <cima> Võun is done the um, uh... a بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلمون